فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لَانتَصَرَ مِنْهُمْ منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم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 وَإِن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أَمْوَالَكُمْ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تذعون لتنفقوا في سبيل الله